تلك الروابي ذكرياتي هنا ورجعوا شبابي آه لو تعلم الجزيرة ما بي من حنين ولهفة ل حبيبي كلما قبل المساء علي الهيف انا عاشق كل غيفه اليها و انت يديها حبيبي أنا نا حبيبي آهي لو تعلم الجزيرة ما بي من حنين ولهفة لحبيبي كم صحبت الظلام بين رباها ودعوت الصباح يغشى سماها ومع الطير كم ملأت ضحاها بأغاردة صرتها لحبيب باغاردت صوتها لحبيبي آه لو تعلم الجزيرة ما بي من حنين ولهفة لحبيبي حين رأتني حين رأتني واقما في سكونها لا أغني لا أغني فگاب الالف وانک و آنی کیف هاب الالف وانک و آنی يا يا حبيبي, فتهويت باكيا يا حبيبي, فتهويت باكيا يا حبيبي آهي لو تعلم ما بي من حنين ولهفة لحبيبي